فَقُولِي وَشَرَفِي وَقَرِّ عَيْنَهَا فَقُولِي وَشَرَفِي وَقَرِّ عَيْنَهَا فَإِنْ مَا تَرَى إِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صُوْمًا فَلَنْأُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فإن أشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صمما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتتبه قومها تحمله فأتتبه قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا jadi sesuatu yang sering. Ya, anakku, apa yang ayahmu berada di mana dan apa yang فأشعرت إليه, إليه. قالوا كيف نكلم من كانت في المهدي صبية؟ قالوا كيف نكلم من كانت في المهدي صبية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا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 ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله ان يتخذ ولد سبحانه سبحانه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 هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. فاختلاف الأحزاب من بينهم. اختلاف الأحزاب من بينهم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم النازيم. فويل. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. لكن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 واذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ فَانْقُرْ فِي الْكِتَابِ إِلْوَاهِي إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ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 يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني قد من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان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 ولا أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. ولا أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لئلا متنهِل أرج منك. لئلا متنهِل أرج منك. وهجرني ملية. وه سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. إنه كان بيحفيّ. إنه كان بيحفيّ. بي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى. آي ربي شقيا واتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي يا سائل لا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا فَلَنَجْعَلَنَّهُ نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ بِرَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنَّ الرَّحْمَتِ نَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَالْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَالْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. رَأَيْنَا هُنَالِيَّ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ نبيا واذكر فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ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 كان عند ربي موضعا واذكر في الكتاب ادريس واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا انه كان نبيا ورفعناه مكانا عاليا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 ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا تتلى إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَوْرُوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فسوف يلقون غياء، فسوف يلقون غياء، إلا من تاب وآمن وعمل صالحًا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئًا. 119. وعد الرحمن عباده بالغيب 110. جنات عذن من التي وعد الرحمن عباده بالغيب 111. إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون, فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت قيّة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت قيّة. وما نتنزل إلا بأمر ربك. وما نتنزل إلا بأمر ربك.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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا ويقول الاذ إنسان إذا ما مدت لسوف أخرج حية ويقول الإنسان إذا ما مدت لسوف أخرج حية أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكو شيئا شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننسى عَنَّنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَدِيَّةً هُمْ بَلْ نَنْزِعُ عَنَّنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَدِيَّةً ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِلِّيَةً لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فَصْلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنَّمَا إِلَّا وَارِدٌ مَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ تَقَوَّنَ ذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيَةٌ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ تَقَوَّنَ ذَرُ الظَّالِمِينَ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 يوم مقام قول الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا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 فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا Makam dan Abu Hudha. Yezidul Allahu, Ladinah Teduhuda. Yezidul Allahu, Ladinah Teduhuda. Wal Balqiyatul Salihatu, Khairul Niz. Rabbika Thawabu, Akhirum Rada. Wal لِحَاتٌ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ قال على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قل على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا سنتُ ما يقولون ونمد له من العذاب مدة سنتُ ما يقولون ونمد له من العذاب مدة ونرثوه ما يقول ويأتينا فردا ونرثوه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم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 على فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعدهم عدا إنما نعدهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتخذ وقالوا لِلرَّحْمَنِ الرحمن ولدا, ولدا لقد الرَّحْمَنُ شيئا إدا اتَّخَذَهُ السماوات وَلَدًا منه وتنشق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 لقد احصاهم وعدهم عدا. لقد احصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.